بسم الله الرحمن الرحيم الى السماء شققت والى نزل ربنا وحققا والى الارض مدت والقتنا فيها وتصلت وامنت يربي فوحقا يا اي كابح إلى ربك كبحا فملاقين فأما من أودي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهده المسرورا وأما من أودي تَطَابَ مُرُّهُ وَرَأَى فَشَمَّ فَيَدْعُو صُبُورًا وَيَصْلَى شَهِيرًا إِنَّهُ كَانَ لِأَهْلِهِ مَشْرُورًا إِنَّ لَهُ مَنْ لَن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِهِمْ بَصِيرًا فَلَا تُصِرُّنَّ عَلَى الْعُمْيَانِ وَلَيْلٍ يَعْمَى وَشَقٍّ وَالْقَمَرِ لَا يَشْقَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّهُمْ يُعْرِضُونَ فَتَشِيءُهُمْ يَا رَبِّ